الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بتوحيده وطاعته وحثنا على إخلاص العمل له وعبادته وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلي ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستن بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه اتقوا الله جل وعلا وتمسكوا بحبله المتين وسيروا على هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم واحذروا من مخالفة سنة نبيه وإياكم والابتداع في دينه وعلموا أن السلامة كل السلامة في اتباع السنة ومجانبة البدعة عباد الله لا يتم إيمان إلا إذا حقق صاحبه الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يلق الله جل وعلا بإيمانه بالرسول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم فليس له في الجنة حظ ولا نصيب مهما ادعى المدعون ومهما افترى المفترون ومهما لبس الملبسون على الناس في هذه الأزمنة المتأخرة أزمنة الغربة فإنه ينبغي أن يعلم المسلم أنه نجاته وأن طريق جنة الله رب العالمين لن تكون إلا إذا كنت من المسلمين الموحدين من المؤمنين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء من قبله قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ركن واجب وحق لازم ومن لم يحقق هذا الإيمان فليس بمقبول عند الله جل وعلا فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقترنة بشهادة أن لا إله إلا الله فقارن رب العالمين الشهادة له بالوحدانية والعبودية والألوحية بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والمسلمون لا يفرقون بين أحد من رسل الله قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أما من فرق بين الرسل فآمن ببعض وكفر ببعض يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فهم كما قال الله أولئك هم الكافرون حقا ونحن لا نرتاب من قول الله العزيز الوهاب مهما خالف الناس وغيروا وبدلوا فإننا بإذن الله على الصراط المستقيم وعلى الدين القويم الذي لا يعتريه تغيير أو تحريف أو تبديل أو تزييف عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبع وهو القدوة والأسوة والاتباع إنما يكون بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم هو المبلغ عن رب العالمين قال ربنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وفي انتظاره الفرج من ربه عز وجل فهكذا ينبغي أن يكون المسلم إن كان حقا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم متأسيا ومقتديا برسول الله في أقواله وأفعاله وأحواله ومن فرق بين دعوة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وزعمه أنه يقتدي به ويأتسيه وبين ما عليه من أخلاق أو أقوال أو أعمال أو معاملات في واقع حياة الناس فهو كذاب وليس بمحب ولا متبع ولا مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام هو الحريص على هدايتنا وهو الذي أرسله رب العالمين لينقذنا الله به من الظلمات إلى النور وليهدينا به إلى صراط الله المستقيم النبي عليه الصلاة والسلام جمع لنا الخير كله في نصائح جامعة نافعة ماتعة في حديث العرباض بن سارية. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي هذه. الأضراس التي تل الأنياب ومعنى عض عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها تمسكاً شديداً لا تفرطوا فيها فإن قوله عليه الصلاة والسلام عض عليها بالنواجذ فيه إشارة إلى وجوب شدة التمسك بسنة صلى الله عليه وسلم وعدم التفريط فيها لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس في آخر الزمان سيغيرون ويبدلون ويفرطون ويلبسون ويشوهون فدعك منهم ولا تنخضع بكثرة ضلال الناس وتمسك أنت بالسنة وإن قال الناس عنك قالوا ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مهما في اتباع دينه واتباع سنته حتى لا يضل الناس إذا ما وقعوا في أمور مستغربة ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر أبي بكر وعمر وهذا يدل على فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأنه إذا اشتبه عن الناس شيء من أمور دينهم فليرجعوا إلى أبي بكر وعمر هل فعلوه أم لم يفعلوه فإن فعلوه فهو من السنة وإن لم يفعلوه فليس من السنة في شيء فأصل النبي صلى الله عليه وسلم أولا لاتباع سنته ثم وضح ذلك بالنظر إلى أحوال الخليفتين من بعده بك بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاقتداء بهما مع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ثم وضح صلى الله عليه وسلم توضيحا عاما فارشدنا بعد ذلك الى الاقتداء بالقرون الخيرة التي كثر فيها الصحابة وكثر فيها العلم وكثر فيها الاتباع الصالحون صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فننظر أول ما ننظر إلى سنته وإلى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان قد أرشد وقال وفعل وأقر فنحن على الطريق سائرون فإن لم نجد وغفلنا عن ذلك وبحثنا فلم نوفق إلى معرفة خبر عنه صلى الله عليه وسلم فلننظر إلى فعل أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هل فعلوه هل قالوه هل دلوا عليه هل أرشدوا إليه فإن كان فلله الحمد، وإن لم يكن فلا ينبغي أن نتعدى عليهم وأن نتخطى بين أيديهم فإن لم نجد فلننظر إلى ما ثبت عن أهل القرون الثلاثة الخيرة لماذا؟ لأنهم أقرب الناس إلى عصر رسول الله وإلى عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالتوا الصحابة وجالت الصحابة وتعلموا على أيدي الصحابة وعاصروهم فلو كان هذا الأمر فيه شيء من الدين لن تشر ولا ظهر ولا بان ولا عرف ولا فعلوه رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإن لم يفعلوا شيئا من ذلك فإياك إياك أن تتبع الأدعياء في القرون المتأخرة قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل عبادة, كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها أي فلا تتعبدوا إلى الله بها كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فإن الأول هم الأصحاب أهل القرون الثلاثة الخيرة لم يتركوا لمن بعدهم مقال في دين الله جل وعلا فالدين ما قالوه وما فعلوه وما تمسكوا به وما أرشدوا إليه أما بعد القرون الثلاثة الخيرة قل العلم وانتشر الجاهل ودخلت الأهواء وكثر علماء السوء ودعاة البدع. فاحذر أن تقتدي بهم فإنهم على الضلال المبين وعلى غير الصراط المستقيم ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني كفاكم الأولون فلا تخترعوا في الدين ما لم يقل به الأولون فإنهم كانوا على الصراط المستقيم وكانوا متبعين حق المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله فإياكم وما ابتدع فإنما بتدع ضلاله فكل ما في الدين ولم يرد عليه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أبو بكر وعمر ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا من العشرة المبشرين ولا من الأصحاب المهتدين ولا من سار على هديهم من أهل القرون الثلاثة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم في الحارث الصحيح فلا ينبغي أن نفعله ولا ينبغي أن نسير عليه بل الواجب أن نرده وأن ننكره ولو قال به من قال ولو قالت الدنيا كلها به قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه اتقوا الله يا معشر القراء اتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من قبلكم فالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا وإن تركتموه يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا اتقوا الله يا معشر القراء انظر إلى كلامي حذيفة يصيهم بتقوى الله فيقول لهم اتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من قبلكم اسلكوا طريق السابقين من الصحابة والأئمة المهديين فهم كانوا أعلم وكانوا أفهم وطريقهم أسلم وعلمهم أحكم ومن خالفهم فقد ضل ومن سلك غير سبيلهم فقد زل ومن لم يكن على منهاجهم فهو عن الجنة أبعد وإلى طريق النار أقرب قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني الإصبع فإن ترختموهم جاءوا بالطامة الكبرى ان ترختموهم على ما هم عليه ولم تنكروا عليهم ولم تردوهم ولم توقفوهم عند حدود الشرع والسنة جاءوا بالطامة الكبرى جاءوا بالبلاء جاءوا بالضياع جاءوا بالخراب حاربوا السنة وحاربوا أهل السنة وجاءوا بالمنكرات وجعلوها من الدين غيروا وبدلوا وضللوا ولبسوا حتى بعد الناس عن دينهم وصار الناس إلى ما ترون الآن فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى وإنه لم يكن أهل كتاب قط انتبه وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون من السنة وإن آخر ما يتركون الصلاة يبدأ الأمر بترك السنة والتساهل فيها. يقال هذا تشدد، هذا تنطع، هذا غلو، وليس بدشدد ولا تنطع ولا غلو، وإنما هو محافظة على الميرات النبوي، واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما غالب الناس يتبعون الأهواء والشهوات والشبهات، فيضلون، فيبدأون الحرف عن الدين. بترك السنة وتساهل في التمسك بها ثم يسلق الناس طريق الفدعة حتى يصل بهم الامر الى ترك الصلاة قال ابن مسعود واسمع لهذا فانه واقع بيننا اليوم ثم قال رضي الله تعالى عنه وارضاه ولولا انهم يستحيون لتركوا الصلاة ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة إن كثيرا من الناس اليوم لولا أنه باقي فيهم بقية من حياء لتركوا الصلاة لأنه إذا عرف عنهم بأنهم يتركون الصلاة ينظر إليه من بعض الناس في المجتمع نظرة غير مرضية فهم يصلون من أجل الوجاهة مع أن كثيرا منهم اليوم تركوا أيضا الصلاة فلا يصلون إلا في المجامع إذا حضروا جنازة إذا كان اجتماع في المسجد إذا كانت حفلة في المسجد إذا كان عقد في المسجد ويأتون إلى الجمعة متأخرين يصلون الجمعة ثم يتركون أخرى هذا صار اليوم واقع وسرب التنصل من السنة شيئا فشيئا حتى يصل الأمر إلى ما وصل إليه الناس اليوم قال عبد الله ابن الديلمي إن أول ذهاب الدين ترك السنة يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة وأصبح الداعي إلى السنة غريبا وأصبحت السنة بين الناس كأنها شيء شاذ وشيء منكر وأصبحت البدع هي الظاهرة وهي الطافية على عقول الناس وهي المؤثر في معاملة الناس حتى وصل الأمر إلى هذا النزاع الذي يقع في كل سنة إذا ما جاء شهر ربيع الأول هل احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده أو هل الاحتفال بالمولد النبوي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيًا كان هذا الاحتفال بالرقص أو بالمزامير أو عند الصنم الذي في الشيخ رشيد يعبد من دون الله الذي شيد بعشرات الألاف والناس ساكتون والرقص عنده والصلاة عنده كل هذا مخالف للدين ومخالف للسنة هل بالحلوة وهذه العرايس وهذه الأصنام التي جاء النبي بتحطيمها فجاءوا بها اليوم ليأكلوها كما كان يفعل أهل الجاهلية هل بالقصائد والمدائح هل بالجلوس في المساجد وياتذكر سيرته صلى الله عليه وسلم كما يزعمون هل هذا من علامات الاختداء بالرسول صلى الله عليه وسلم إن من أعجب العجب أن تجد القراء في الإذاعات وأن تجد الخطباء عن المنابر وأن تجد كثيرا من الناس إذا ما أهل ربيع أول ما يذكرون ويقرؤون من كلام الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نقود لهم وهل ما فعلونه جاء به رسول الله وهل فيه قدوة حسنة بالرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ويخالفونه يقرؤون الآيات ويعارضونها فلننظر بكلام موجز بعد المقدمة التي ذكرتها لك هل الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أي كانت طريقة الاحتفال هل هذا الاحتفال من الدين أم ليس من الدين؟ إن قالوا من الدين قلنا نعم هو من الدين إذا ثبت في الكتاب أو في السنة هل ثبت في الكتاب ما يدل على ذلك؟ لن يجدوا هل ثبت في السنة النبوية على الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؟ والله لن يجدوا إذا هل هو علم مشروع؟ كتمه النبي ولم يخبر به الأمة وهو مشروع حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الكاتمين وهو المبلغ عن رب العالمين والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر به ولم يبلغه أمته ولم يفعل ولم يدل دليل في الكتاب عليه كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله وأنتم تقرؤون قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فان قالوا لم يثبت بكتاب والسنة ولم يفعله الرسول ولم يأمر به الرسول ولكننا نفرح بمولده لأنه صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى وجاءنا بالسعادة وجاءنا بالنجاة فنحن نفرح بمقدمه وهو صلى الله عليه وسلم إن لم يفعله لكننا نفعله إكراما له نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي هل فعله أبو بكر هل فعله عمر أم أنتم أشد فرحا برسول الله من أبي بكر وعمر هل فعله عثمان هل فعله علي؟ هل فعله سائر العشرة؟ هل فعله اهل بدر؟ هل فعله اهل بيعة الرضوان؟ هل فعله الذين جاهدوا مع رسول الله في يوم الاحزاب وفي احد؟ هل فعله احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن يجدون فاذا لم يفعله الصحابة ولا من امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاختداء ب. أبي بكر وعمر وسائر العشر المبشرين وهم أعظم تعظيما لرسول الله منكم أم أنكم تدعون أنكم أشد حبا للرسول من أصحاب الرسول أم أنكم تزعمون وكذبتم أنكم أشد فرحا بمولد الرسول من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا باختصار لا نحتاج بعد ذلك إلى قيل وقال وإلى جدال ومراء وإلى تضيع للأوقات فلو أنكم متبعون حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لقتديتم به في أخلاقه في أقواله في أعماله في معاملاته سرتم على الصراط المستقيم لو أنكم تقتدون به حقا لاستجبتم لا لوصيته لما أمركم باتباع صحابته والاختداء بالذين من بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال الإمام الفكهاني وهو من أئمة المالكية لا أعلم لهذا الموند أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين أما من يقول به اليوم ممن يجعم أنهم علماء ليسوا هم القدوة في الدين وليسوا بمتمسكين بآثار المتقدمين بل هو بدعة قال الفكهاني بل هو بدعة أحدثها البطلون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون وقال ابن الحاج وهو من علماء المالكية ومن جملة ما أحدثوه من البدع ما اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات ويظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة فعمل المولد لم يقع في الصدر الأول ولم يفعله أحد من السلف الصالح مع شدة حبهم للرسول ومع شدة تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم بل إن حبنا جميعا في هذا الزمان لو اجتمع لا يبلغ ذرة من حب أصحاب الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال عروة ابن مسعود أثقفي وهو يبين شدة محبة الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا فوالله ما تنخم نخامة توقعت على الأرض إلا وقعت في يد واحد منهم كلهم يتبادرونها يأتي بعد ذلك مدعن ويزعم أنه أشد حبا للرسول من هؤلاء الأصحاب والأدلة على ما موقفهم مع النبي كثيرة لعل هذا يأكل لتعرف مدى حقيقة الحب من أصحاب الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم قال الشوكاني رحمة الله عليه المولد لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم ولم يقل أحد من أهل البيت وأتباعهم بجواز المولد أما في هذا العصر يقولون أتخالف الأزهر؟ أتخالف الأوقاف؟ فاسمع إلى ما قاله علماء الأوقاف واسمع إلى ما قاله علماء الأزهر يوم أن كان الأزهر أزهرا قال مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد نجيب المطيعي عليه رحمة الله مما أحدث وكثر السؤال عنه المولد فنقول إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون فابتدعوا ستة موالد المولد النبوي ومولد أمير المؤمنين علي ومولد السيدة فاطمة الزهراء ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الخليفة الحاضر ثم قال رحمة الله عليه وما كانت الموالد تعرف في دولة الإسلام من قبل الشيعة الفاطبيين فأنت مقتد بالشيعة أم مقتد بعلماء أهل السنة هذا رجل كان وزير الأوقاف في زمن من الزمان وقال الشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف رحمة الله عليه هذا المولد وغيره أول من ابتدعه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع أما ما قبل هذا الزمان لم يكن يعرف وأفتى ببدعة المولد وحرمة الاحتفال به الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق والشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق والشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الذي قتل في أواخر السبعينيات على يد الخوارج وغيرهم كثير، فهؤلاء أيضا من علماء الأزهر. فلماذا لا تسيرون على أديهم؟ ولماذا لا تظهرون كلامهم وعلمهم ولم يغيروا ولم يبدلوا قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ورحم الله الشوكاني إذ قال وسريان البدع أسرع من سريان النار لا سيما بدعة المولد فإن أنفس العامة تشتاق إليها غاية الاشتياق لأنه اتباع للهوى والشيطان دائما ما يدفع إلى اتباع الهوى فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واختدوا بالرسول وبأصحاب الرسول وإياكم والابتداع في الدين ولا تفعلوا شيئا لم يفعله الرسول ولا صحابته ولم يقل به العلماء المتقدمون وعلم أننا في زمن غربة وفي زمن فتنة وفي زمن بلاء كثير من الناس غيروا وبدلوا وقالوا في الدين تبعا لاهوائهم، وتبعا لأمزجتهم فإذا أردت أن تكون مقتدئا فاقتدي بالذي قد مات لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ثبتني الله وإياك وعصمني الله وإياك جعلني وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين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 زيغ وهلاك فتمسك بالعصمة والنجاح واحذر من الزيغ والهلاك ولا تفتتم بضلال الناس ولا تنظر إلى الأغلبية والأكثرية لأن الحق لا يعرف بالأكثرية ولا بالأغلبية الحق لا علاقة له بالديمقراطية وإنما الحق ما وافق ما جاء به الرسول وما أمر به الرسول وما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تأملت الكتاب المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وتصفحته من أوله لآخره فلن تجد فيه آية واحدة فيها مدح للأغلبية لن تجد آية واحدة فيها دعوة إلى اتباع الأكثرية وإنما ما ورد في القرآن إنما هو مدح للأقلية وأمر باتباع الأقلية أما قرأت قول الله جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلم ولكن أكثرهم لا يثقهون ولكن أكثرهم لا يؤمنون وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أما الأقلية وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم فكن على طريق الأقلية لأنهم هم الناجون. واحذر مسلك الأكثرية لأنهم هم الهالكون قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء طوبى للغرباء فكن مع الغرباء متمسكًا بالسنة وإن تركك الناس وإن حاربك الناس وإن خطعك الناس وإن شنع عليك الناس فالناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يستطيعون لك عزة ولا ذلة ولا يستطيعون لك رفعة ولا قلة فإنهم على طريق الهوى والشيطان أما أهل القلة أهل الغربة هم أتباع الأنبياء وهم أتباع المرسلين قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهد ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الاثنان ويأتي النبي وليس معه أحد نوح عليه السلام بقي يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل وهكذا أهد الحق هم قلة لكنهم بإذن الله رب العالمين هم أهل النصرة ينصرهم الله جل في علاه فلا تغتر بما عليه الناس ولا تكن مع المظاهر ولا مع النفاق ولا مع المجاملات كن مع الحق وإن كنت وحدك فإن عشت عشت حميدا وإن مت مت شهيدا ويكفيك أن الله ما ولو لم يكن من الناس أحد مات لكن إن كان الناس مات وليس الله مات فليس معك أحد فليس معك أحد فتمسك بالسنة والتزم بها وعظم الرسول حق التعظيم واختدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حق الاختداء ولا تغير ولا تبدل علم أن الحياة سريعة الذهاب قريبة الزوال وعم قريب أنت إلى الله راحل وعليه مقبل فتبشر بالروح والريحان ورب غير أضبان فتمسك بما كان عليه سيده ولدي عدنان ففيها النجاة وفيها العصمة وفيها الراحة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أجعلني وأياك من المتبعين المقتدين المستنين وأن أجنبني وأياك طريق أهل الأهواء والبدع ثم صل وسلموا على خير الوراء كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال سبحانه قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا الأسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك الأمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم وفق لي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم انصر به داوة التوحيد والسنة واخذل به داوة الشرك والبدعة اللهم عينه على أمر دينه ودنياه وهي يا ربي له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه واصرف يا ربي عنه بطانة السوء يا دل جلال والإكرام احفظ اللهم مصرنا وسلم جيشنا واحفظ المرابطين على ثغور بلادنا ومن أراد بلادنا بخير فأعنه وانفقه ومن أراد بلادنا بشار وفتنة فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى أنهى عن الفعشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم لذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولتنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تقعنوا